بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى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 إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائمين والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق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 قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إذ أمرتك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 فقومرا لمن تبعك منهم لا امل ان مجننم من قم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتقونا من الظالمين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 فدَل م بِ فَلََّ ذااقَ الشَّيرَةَ بَدَدْ لَمَا سَواتُهُ مَا وَوقَفِ قَايَقْسِ فان عَلَْهِ مَا مِ وَرَق جََّ وَنذاهُ مَا رَبّهُ مَاأَلَم أَه قُمَاعَ تِقُم الشَّيَرَةِ وَأَقُلَقُم إِ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس ذَلِكَ ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يَا بَنِي آذَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُنْيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِينَ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 وأقيموا دوهاكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسركوا إنه لا يحب المسرقين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 دَقْنَا وَالِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُنْقَانَا وَالِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُنْقَانَا ما, مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أم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 وَالَّذِينَ كَذَّمُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا طَالِدُونَ فَمَنْ أَضْلَوْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيمٌ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءُوا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 فَمِنَ النَّارِ قَالُوا إِنَّ كُلُّ نُضْعَةٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتِ الْأُولَى لَأُقْرَهُنَّ كَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه لا تفتح لهم انواب السماء ولا حتى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 هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا حمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهار لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقموا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابًا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا طرفت أبصارهم في القامة سِيَاؤُهُ قَالُوا مَا أُنَاعِقٌ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُلُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَمْ أَفِيهُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنْمَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَوًّا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء التوتر ربنا بالحق فهلنا, فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد قسروا أنفسهم وضل عنهم كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا وَيُغْشِي النَّهَارَ لَيْلًا ۚ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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الصيم يخرج نباته بإذن ربه والذي قر فلا يخرج إلا نتدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 سَبِيلٌ وَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ من الله مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي فُلْكٍ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ أفلا تتقون قال الملو الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظلك من الكابلين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعذبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنذركم واذكروا إذ جعلكم ألفان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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين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 فَجِئْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمَّا قَمْطَنَا عَلَيْهِمْ نَقْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ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 توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرقوا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان صار وطائفة لم يؤذنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملو الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملة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 على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملو الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين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 كان السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا السَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَقْدَنَاهُمْ دَارًا فَأَقْدَنَاهُمْ دَارًا تَنُوحُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخْضَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بياتا وهم وهم يلعبون أفأمنوا متر الله فلا يأمن متر الله إلا القوم الخاسمون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلنا أن لو نشاء أصب نار بذنوبهم ونطبع على بفَهُم لا يَسمعون تلكَ القُرال قُص عَلَيكَ منِن أَنب إ وَلَقدَدج أَمه سُلون بِالبَيناتِ فَمَا كانَ ل بِماَا كَذَبُ منِن قَ كَذلكَ يَقضَ الله على قُ بالِكافِرين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 فجدت بآية فأتب يا إن كنت من الصادقين فألقى عصره فإذا هي ضعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملو من فماذا تأمون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا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 لأقطع عن ايديكم واوغلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان الى ربنا منقلبون وما تنقم رَبَّنَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا تَقَالَ سَنُقَضِّي عَلَيْكَ وَابْنَكَ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ أَلَا إِنَّ مَقَارِئَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هَمَّتْ بِهِ مِنْ آيَةٍ تَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بمؤمنين. فأَسَلْن عَلَهِ الكُوفَانَ وَجاجَ وَقَُّ لَ وَبّ فادِعَ وََّمَ آياتات فَصصَلَاتِ فَستَكَْر وَكَانُ قَوْمًَا مجرِمين وَلََّ وَقَا عَلَهِ مُّجزُ قَاوا ي مُ شَدُْ لَنا رَبَّكَ بِمَا عَهدَ عِندك لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُؤْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي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 وَدَمَّرَ مَا كَانَ يَصْنَعُ كِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَاهُ دَنِيَّ إِسْرَاءٍ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ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 وقال موسى لأخيه هَاعُونَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى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 كم دا الفاسفين سأصف عن آيات الذييتكّون في الأرض بغير الحب وإ ي كل آية لا يؤوبها وإ ي كل آيات لا يمنوب و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 117. وقالوا لئي لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 118. ولما رجع نوسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأقذ برأس أخيه يدوه إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر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 من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي مسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا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 فَسَأَكُورُهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وينهى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 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملق السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسدافا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلْ مِن قِبَلَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا أُرْسِلْنَا وَلَا كُنَّا عَنفُسِنَا يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَوْ تَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وكلوا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 اسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِفُونَ قَوْمًا ۗ لَّاءُهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيْنًا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن السور وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نور عنه قلنا لهم كونوا قربة قاسئين وإذ تأذل ربك ليبعثن عليهم بسم الله الرحمن وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يهدون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرضه هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا و معرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدعو الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة لا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم اذ ما اتيناكم بقوه خذ ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 بعدهم افتهلكنا بما فعل المفرطون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واثن على النبا الذي اتينا او اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلِ فَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَال لهم قلوب لا يفقهون بها مِنَ الْخَلْقِ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْبُدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْرِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ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 فلا هادي له ويذرهم في طبيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض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 119. بل استكترت من الخير وما مسني يسكو 110. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 111. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ عَلَّاهَا رَبُّهَا مَا لِأَنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ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 119. فلتدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 110. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أَم لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَمَن يَكُنْ مُنْكِذُونَ فَلْيَنقِذُونِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تدعون مِن دُونِهِ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 إذا من الشيطان نزم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْوَوْا يقول عللكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفتا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من المغ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسبحون